بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود محلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً وإذا حللتم فاصطادوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البد والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والتقوى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 وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية, والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَغْشَوْهُمْ وَغْشَوْنْ Al yawma akmaltu lakum deenakum wa atmanntu alaykum ni'mati wa raditu lakum في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم طيبات وما علمت من الجوارح مكلفين تعلمونهن تعلمونهن مما علمكم الله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 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا أَتِيْتُمُهُنَّ إِذَا أَتِيْتُمُهُنَّ أُجُرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله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 وإن كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغض. أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا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 ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وَذْكُرُونِ نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَبِسَاقهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Say, Allah, indeed Allah is the Lord of the Holy Spirit. O eyyuhallathina amanu, kunu qawwamina ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوه واقربوا للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا ذكرون نعمة الله عليكم إذ هم قوم أي إذ هم قوم أي إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم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 وقال الله انني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتمهم وعذرتمهم واقرض الله اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُم, لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جَنَّاتٍ تجري تجري من تحت الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسياً يُحَدِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَاضِعُهُ وَنَسُوهُ ضَمًّا مِّمَّا ذكروا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا, فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه وامه هو من في الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ والله على كل شيء قدير، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبك بذنوبك. بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.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 Yubayyinu lakum ala fatratin minal rusul an taqoolu An taqoolu ma jاءana min bashirin wala nadhirin It has beenena for وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاكُ When جعل فيكم you the disciples, and he gave you a king, and he gave you يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا وَلَا تَرْتَدُوا وَلَا أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما دعموا ما داموا فيها فاذهب انت ورب بُكَفَّ قَتِلنا اننا هنا قال ربي اني لا املك الا نفسي واخيف فرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإِن إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ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 وَإِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ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 قال يا ويلتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما, فكأنما قتل الناس جميعا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بعد ذلك في الأرض لمسقفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُوفَوا مِنَ الْأَقْدَارِ ذلك لهم خزج في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به so that they will be free from the punishment of the day of the day what they will be free from ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا فاقتعوا ایدیهما جزاء بما کسبان کالم من اللہ Wallahu azizun hakeem Faman taba min ba'di gulmihi wa aslaha Fa inna allaha yatoobu alayh Inna allaha ghafooru rahim Alam ta'lam anna allaha lahu mulkul يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحذن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحذفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن اوتيتم هذا فخذوه, فخذوه وان لم ت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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط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 مِنْ نَّزَّلَ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى <تصفيق>. وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا, وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ أَنَّ نَفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَ فَبِالآافِ وَْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِن النَّ بِسِنّ وَْجُرُوا حَقِ صَ فَبَ تَ صَدَّقَ بِهِ فهو كفارة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 مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ومنعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله هم الفاسقون وَأَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَمُهِيَّمًا عَلَيْهِ فَحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَذْلُّ تت... تبع ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل دعَل منكم شرعته ولو شاء الله لجعلكم أمم توحيدة ولكن, ولكن ليبلوكم فيما ولكن في فاستبقوا الخيرات إِلَى الله مرجعكم جَمِيعًا فينبئكم بِمَا كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم.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 وَإِنَّكَثِرَ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا Take اليهود والنصارى and بعضهم Nazis بعض وما gods. منكم of منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضين يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا الذين الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيمانهم أَهَاءُ لَا إلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أِيمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله تيجي من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة وي تون الزكاة وهم راكعون ومن الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين استخذوا دينكم هزوا ولعبا, هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ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 بلَّعَنَوَ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ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 والله أعلم بما كانوا يتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر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 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ من ربك تُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ والبغضاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفروا فَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أدْخَلْنَاهُمْ وَلَا أدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ نَعِيمٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا لا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصدة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 والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل حتى تقيم توراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثير منهم مما انزل إليك من ربك تغيانا وكفرا ولا تسع على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وَأَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا دَاءَهُمْ رَسُولٌ بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون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 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواب السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم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 لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن, ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكر تُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحدمو طيبات ما أحلف الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكل من رزقكم الله حلال طيبا واتقوا الله وتق الله الذي آت به مؤمنون لا يؤخذكم الله باللوا في إيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقد ثم الأيمان، فكفّرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والقمار من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم لَنقُمْ تُفْلِحُنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالتَّبَاعُضَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ اتحد واطيع الله واطيع الرسول واحذر So if you were given, then you will know that the Messenger of our Messenger is the real truth. It is not for those who believe and do the wrong things as a waste of what they إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلون نَقُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ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 وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجЗАَاءُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيَّةٌ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل, ذلك أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَ لَكُمْ وللسيارة وحد مع عليكم صيد البد مد مدتم Allah الذي ilayhi tuhsharon jala Allah al-kabat al-bayta al-harama qiyaman linnasi wa shahra al-harama wal ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ والطيب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عفى اللَّهُ عَنْهَا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 ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب and most of them do not know and when he said to them come to what Allah and the Messenger they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 اللهم ارجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين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 تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربا ولا اتم شهاده الله انا اذل من الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحقوا عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَق ق من شهادتهما وما اعتدنا وما اعتدنا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أي يأتوا بالشهادة على وجهها Or are they afraid that they will respond to their faith after their faith? And ask Allah and listen. And Allah will not قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني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 إذ قال الحواديون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ He said, الله Allah if you are believers. They كل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا ما أيدت سماء اللهم ربنا انزل علينا ماء دتم من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا prayer for our منك and the خير And قال الله from منزلها عليكم فمن are ور بعض منكم فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ما قلت للناس تتخذوني وأم يا الهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس بي حق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك Inna ka anta allamul ghuyub maa kultu lahum illa maa amartani bihi an i'budullaha rabbi wa بكم، وَكُنتُ عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً